فانصرفوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فوضع على, على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تعجبك أجسامهم وَإِن يقولوا تسمع لقولهم كَأَنَّهُمْ خشب مسندة يحسبون كل صَيْحَةٍ عليهم هم العدو فاحذرهم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 فيقول رب له لا أَجَلٍ إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما